المد المد بالوحدان ابن اللي انهد نغل يا شعب المد المد بالوحدان ابن اللي انهد بدل الشوك رح نزرع ورد نعليها كمان وكمان بتهني الفرسان هذا النصر يا غزمنا الله يا بلدي الشجعان اليوم عيد وفرحة الله بتهني الفرسان هذا النصر يا غزمنا الله يا بلدي الشجعان يا أرض اللي الشهدى مشادك وهمة عزمك وجهادك شو هدمجادي وبهمت تاسمي كلش الغالي علينا اسمك رائع كل شبيه جيّنك والناصر بدين يا ضفّة يا وانت يا أقدس الغالي علينا اسمك رائع كل شبيه جيّنك والناصر بدين يا ضفّة يا مصابرى أمل اللي بيحينا وينورنا يا فلسطين حبك أمل اللي بيحينا وينورنا يا فلسطين ضم يا بلدي الحر أولادك بالمد بالملمس بالوحدة نبني اللي نهدي بدال الشوك رح نزرع ورد هنا عليها كمان وكمان